بوك تو تابينس داشم تريس ثلاثة وتسعون الجمل التابع باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابع باستعمال ما إذا كان اش نيزناو ار لا ادري ان كان يحبني لا ادري ان كان يحبني لا ادري ان لا ادري إن كان سيعود أش <تصفيق> لا ادري ان كان سيخابرني لا ادري كان سيخبرني اريس ماني ملي ان كان حقا يحبني, <تصفيق> كان حقا يحبني. <تصفيق> كان حقا سيعود ان كان حقا سيعود اريس من بسكامبينس ان كان حقا سيخابرني ان كان حقا سيخابرني اشكلاوسو سيفس اريس ابيمانا غالvoja اني لاتساءل ما اذا كان يفكر فيا Ini atasaal ma iza kana yufakir fi Ashklausu savas ar jis turi kita Inni la atasaal wahidatun ukhra Inni atasaal ma iza kana ladayhi wahidatun ukhra ar jis nemeluoj إن لا أتسأ ماإ كان يكذب إن أتساء ما إذا كان يكذب؟ أيسأب مننجية؟ ما إذا كان يفكر في حقا؟ ما إذا كان ييفكر فيحققا؟ أيسرك؟ ما, ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لديه واحد أخرى أيسك تيسا؟ ما إذا كان حق يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حق يقول الحقيقة أشأبي أراشيم تكربةك إني لا أشك ما إذا كان يريدني فعلا إني أشك ما إذا كان؟ يريدني فعلا اش ابويو ار يس مان باراشيس اني لأشك ما إذا كان سيكتب لي اني اشك ما إذا كان سيكتب لي اش ابويو ار ما اذا كان سيتزوجني اني ما اذا كان سيتزوجني ار تكريه ما اذا كان حقا يريدني ما اذا كان حقا يريدني ما اذا كان حقا سيكتب لي ما اذا كان حقا ما إذا كان حقا سيتزوجني ما إذا كان حقا سيتزوجني